الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا هو المجلس الخامس فيما أصطولح على تسميه بشبهات وردود. فقال قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جناك بالحق وأحسن تفسيرا هذه الآية وقال سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم العشاء هذه الآيات فيها الوعد لأهل الإيمان أن الله عز وجل سينصرهم ويؤيدهم بالحجة والبرهان وجاء توكيد هذا الوعد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث المعروف لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم فبقاء الفرقة الناجية والطائفة المنثورة دليل من دلائل النبوة مستقل وايضا تأييد رب العالمين لها عند النزاع بالأدلة والبراهين وما يظهر من تناقض خصومها من أدلة النبوة ومن أعظم ما يثبت أهل الإيمان على ما هم عليه من التوحيد والسنة في هذا المجلس سنعرض إلى شبهة خطيرة وإن كان ظاهرها الرحمة فشت بين عدد من المنتسبين للعلم وذاعوها بين الشباب الذين كثير منهم رصيده من العلم متواضع ولهذا تجري عليه مثل هذه الشبهات وأنا شخصيا كنت أردد مثل هذا الكلام ولا أفقه أبعاده هذه الشبهة هو قولهم أن الحكم على المعين بكفر أو فسق أو ابتداع موقوف على العلماء موقوف على العلماء ثم العلماء من هم هم ثلة ممن يحلو لهؤلاء أن يسموهم علماء وفي العادة يكونون من كبار السن هذه الشبهة تناقش من وجوه كما اعتدنا ويرى هل مثل هذا الإطلاق إطلاق ثلفي صحيح أم أنه إطلاق خلفي وهل هذا الإطلاق يحل مشكلة أم أنه علاج للغلو بالجفاء الواقع أن الخيار الأسوأ في في الأسئلة السابقة هو الصواب فيقال أولا قولكم أن الحكم على المعين موقوف على العلماء هذا يوحي بأنه إذا حكم عالم وتابعه متعلم أو مبتدي فإنكم ينبغي أن لا تثربوا عليه وأن لا تشنعوا عليه لأنه باختصار ثار على القاعدة وهي اتباع العلماء في الأحكام على الأعيان فنأتي إلى المثال المحرج الذي نذكره في كل مجلس مثال موقف السلف من أهل الرأي الذين حكموا على أهل الرأي بالابتداع وعلى كبيرهم بالابتداع أو الكفر كما ذكر الساجي أن السلف اختلفوا في إسلام أبي حنيفة نقل هذا ابن عبد البر في الانتقاء الشاهدي نقل هذا ابن عبد البر في كتابه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء من المعلوم أن أمة السلف الثابت عنهم بالأثاني الصحاح أنهم هذا ابن جارد الذي قال هذا نعم ابن جارد وليس الساجي قد اتفقوا على الطعن في أهل الرأي فمن ذلك قول الإمام مالك في أبي في أبي حنيفة كاد الدين كاد الدين كاد الدين ومن كاد الدين فليس من أهل الدين وقوله يعني جاء عندكم منقلب الأمر هكذا يخيل لأبي حنيفة رواه عبد الله بن أحمد في العلل بسند صحيح وقول سفيان الثوري ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة وكذا قاله الأوزاعي كلاهما روا هذا عنه عبد الله بن أحمد في السنة بسند صحيح وقوله ابن المبارك أن أنه كان يرى السيف واعتذاره من كتابته عنه وفي آثار كثيرة في ذمه أوردها عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة أوردها العقيل في الضعفاء وقول الإمام أحمد كما في مسائل الكوس لما سأل يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة قال إيو والله وقوله في كما في الضعفاء للعقيل ومن طريقه رواه الخطيب البغداد في تاريخه بسند صحيح أبو حنيفة يكذب وقول أبي زرعة كما في سؤالات البردعي وهو يتحدث عن أبي حنيفة ذكر عنه أمور قوله بخلق القرآن وكذا وكذا ثم منعته بالكافر وأبو زرعة ولد بعد وفاة أبي حنيفة أصلا بكثير وقول الشافعي كما روى ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه بإسناد صحيح عن الشافعي قال ما شبهت رأي أبي حنيفة إلا بخيط السحارة تخرجه هكذا أخضر وتخرجه هكذا أحمر أو كما قال وقال ما رأيت أحدا وضع الكتب يدل على فساد رأيه من أبي حنيفة وقال أيضا وهو يشهد الشيباني أشهدك بالله أتعلموا أن صاحبكم كان جاهلا بالكتاب؟ قال نعم قال جاهلا بالثنة؟ قال نعم قال جاهلاً بال... ب... ب... بأقاول الصحابة؟ قال نعم وكذلك اعتراف أبي يوسف أن أبا حنيفة كان الشيف، واعتراف البرتي الحنفي أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن وهذا الشيبان يشهد عليه بالجهل بالأثر وهؤلاء هم أصحابه أصلاً ولهذا نقل ابن أبي داود يتأجمع أهل العلم على طعن فيه وكذا نقل ابن جوزي في المنتظ وكذا ادعاه الخطي في تاريخ بودات وكذا ادعاه ابن عبد البار لما قال كل من يقول إيمان قول وعمل يبدعونه وقد صح عنه أنه لما عرض عليه أبو إسحاق الفزاري حديثا في رد السيف قال هذا حديث خرافة وصح عنه أيضا أنه قال إيمان إبليس وإيمان أبي بكر شيء واحد وهذا إرجاء جهن في مسائل أخر وهؤلاء الذين ذكرت أسماءهم معلوم أنهم أئمة الفن وعلماء الجرح والتعديل وفي الحديث أمرنا أن لا ننازع الأمر أهله وقبل ذلك قول الله عز وجل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهؤلاء هم الأئمة الذين ترجع إليهم الأمة في أمر الجرح والتعديل فعامة الرواة توثيقهم وتضعيفهم إنما يكون بكلام هؤلاء الأعلام فإذا رددنا قولهم في أبي حنيفة لازمنا أن نرده في غيره فإذا قبلناه في جميع الناس إلا أبي حنيفة كنا متناقضين الشاهد نرجع إلى الشبهة نفسها أنت تقول أن الحكم على معين موقف على العلماء توهمني أن لو حكم عالم على معين وأخذت بحكمه أن ذلك سيكون مقبولا ولكنك تأتي إلى مثالا من أشهر الأمثلة من أقوى الجروح التي مرت على التاريخ وتردها فإذا أنت استصادقا في تطبيق قاعدتك ولهذا لن أتكلف أن أتيك بعالم في الحكم على المعين وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فأنت أصلا غير صادق في تطبيق هذه المنهجية ثم إنك تعلم أن أبو إسماعيل الهروي ونقل عن, عن أكثر من ألف نف ونقل عن كثيرين ومثله بن طدا ومثله عبد الغني كفروا الأشاعر قبلا واحدا دون تفريق بين إطلاق وتعيين فمن تابعهم على مقالتهم هذه هو متابع لعالم فلماذا أنت تكون عندك إشكالية معي إذا تكلمت بهذا بل عبد العزيز بن باث من أشهر المعاصرين في تعليقه على الحموية والواسطية قال من يقول أن الله في كل مكان يكفر بعينه من غير احتياج لإقامة حجه فهذا تأصيل عام منه من تابعه تابع عالما فلماذا يشنع على من يقول بهذا فأولا هذا الوجه الأول أن هذه القاعدة تطبيقها ليس مضطردة وليس أبا حنيف فقط الشيباني كذلك مثلا الباقلاني كفره بن حزم بن حزم نقل الاتفاق على تضليله فهكذا، فهؤلاء يعني الإنسان مسبوق بعلماء ابن الجوزي نقل الذهب في ثر علم النبل عن بعض المقادس أنه لم يث لم يرى عالما إلا وهو غير راض عن طريقته ابن الجوزي. طيب. الوجه الثاني أنه قد جاءت آثار. أن هذا الكلام لا يصح طلاقه ففي نواقض الإسلام الناقض الثالث تقريبا أن نصح حدين المشركين أو حكم بإسلامهم أو شك في كفرهم فهو كافر فإن قلت هذا خاص باليهودي والنصارى والبوذيين وإلى آخره قلنا حتى مع هذا الآن أنت سواء كنت عاميا أو طالب علم أو عالم حكمت على معينين حكمت على معينين بالكفر، بل أبو بكر الصديق طالب الذين تابوا من الردة أن يشهدوا علاقة لهم بالنار، حيث علماء، وفي الخبر حيث مرته بقبر مشركين فبشيره بالنار، خبر مرسل لكن من يصحح ويلزمه هذا إذا أنت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مأمور في الحديث الذي تصححونه أن تشهد على كفار لا لا يأخذهم الحصر بالنار. يعني هذا شيء أعمق من الحكم بالكفر فقط، فأنت بهذا الكلام نقص تقاعيدتك، والب الكثير منكم يؤصل أن الإخواني أو التبليغي مبتدع بعينه بدون إقامة حجة، ويدخلهم القبور وكذا هذا كلام يعني إدخال الأشعر والقبور خطأ، ولكن مسلم إذا جعلت العالم يحكمه غير العالم أو طالب العلم يحكمه على المعين بالكفري أو غيره فأنت أصلا تحكم على المعينين فهذه قاعدة ليست على إطلاقها <تصفيق> نعم لدينا كثير من الطارق تسمع صدار لا نعم هذه هذا ممكن نخص لها وجه نخص لها وجه متأخر ال ال ال ال وعليكم السلام الوجه الثالث في مناقشة هذه الشبهة. ما قاله ابن تيمية في الصارم قال محمد بن سحنون أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافرا والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفرة إذن قال من شك إذن الذي يشك في كفر شاتم النبي صلى الله عليه وسلم بعينه يكون كافرا وهذا يتكلم على أعيان بدليل ذكر العقاب وذكر القتل وذكر ذكاء هذا فليس من باب الإطلاق وهذا التأصيل الذي يقال أنه لا يحكم على معين بكفر معناه معناه أن رجلا لو شتم الله وشتم رسوله أمامك لا تحكم عليه بأنه كافر وهذا المذهب خطير جدا على نقل سحنون الذي يبدع عليه الإجماع ونقله ابن تيمية وأقره أنت الذي أنت تكفر بمثل هذا المذهب بل قال ابن تيمية هو يتكلم عن الشفيع الإمامية أو الإمامية الأثناء عكرية الرافض الأقحاح في الصالم في آخره لما تكلم أن من, من اقترن بثبه دعوى أن عليا إلها أو أن جميع الصحابة قد ارتدوا إلا نفرا قليلا أو أن جبريل قد أخطأ في الرسالة أو كذا أو كذا أو كذا قال أن هذا كافر ثم عقب بقوله بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين هو يتكلم عن أعيان ولهذا كما قال الشيخ محمد بن اللطيف آل الشيخ أن من يشك في كفر الرافضة أن من يشك في كفر الرافض لم يعرف ما بعثت به الأنبياء وقال السمعاني في قواطع الأدلة من خالف أصله يعني أصل الدين كان كافرا وعلى المسلمين مفارقته والتبرأ منه وذلك لأن أدلة التوحيد ظاهرة متواترة قد طبقت العالم وعن وجودها في كل مصنوع فلم يعذر أحد بالذهاب عنها وكذلك الأمر في النبوة لقوة براهينها وكثرة الأدلة الباهرة عليها وكذلك كل ما كان من أصول الدين فالأدلة عليه ظاهرة باهرة والمخالف فيه معاند مكابر والقول بتضليله واجب والبراءة منه شرع ولهذا قال ابن عمر حين قيل له إن قوما يقولون لا قدر فقال بلغوهم أن ابن عمر منهم بريء وأنهم مني براء إذا واجب هذا يجبه على كل مسلم السمعاني تظليل المخالف في التوحيد المخالف في علو الله المخالف في صفاته المخالف في استحقاق الله عز وجل وحده للعباد الذي يذبح لغير الله الذي هذا واجب البراء منه وتكفيرهم كان كانوا واقعا في كفر وغير ذلك ويضرب مثال بأمر القدرية استحضر, استحضر ابن عمر هذا دليل قوي جدا لأن ابن عمر لم يناقش هؤلاء القدرية هذا من جهة من جهة أخرى رأسا تبرى منه من جهة أخرى القول بإنكار العلو أشنع كما نص ابن تيمية من القدر نص عليه في بيان التلبيس فما بالك بسبب الله ورسوله فمع هذا النص السمعاني يتبخر مسألة اختصاص الحكم على الأعيان بالعلماء وكذا قال البربهاري في شرح السنة وهو يخاطب عموم الناس ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذهبه لغير الله أو يصلي لغير الله فإذا فعل من ذلك شيئا فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام وإذا لم يفعل شيئا فهو مؤمن مسلم بالإسم لا بالتحقيق وجب عليك يوجب عليك أي مسلم يفعل يفعل أمامه هذا أن يكون له هذا الموقف فإذا شتم الله شتم رسوله وجب تكفيره عينا حتى لا تكفر أنت وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر الثانية المجلد الثاني صفحة 45 فما معنى باب حكم المرتد الذي ذكر الفقهاء من كل مذهب هل الذين ذكروا الفقهاء وجعلهم مرتدين لا يقولونها؟ يعني لا ألا أهل الله هل الذي ذكر أهل العلم أنه أكفر من, من اليهود والنصارى وقال بعضهم من شك في كفر أتباعه فهو كافر يعني لا يقول هل هو بن عربي وذكرهم في الإقناع فقال في باب حكم المرتد وإمام بن عربي أيظنهم لا يقول إلا الله وقال الشيخ سلمان بن عبد الله لما سئل عما لا يكفر عباد القبور قال الجواب لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكا في كفرهم أو جاهلا أو يقر بأنهم هم وأشباههم ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم أو يقول غيرهم كفار لا أقول إنهم كفار فإن كان شاكا بكفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفره فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر هذا في عباد القبور وجاء في الدرر السنية وقد ذكر في مجلد الثالث صفحة 414 وقد ذكر في الإقنام عن الشيخ تقي الدين يعني ابن تهمية أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع له ومقته فكيف من يعتقد أنه مسلم ولم يعاده فكيف من أحبه فكيف من يجادل عنه وعن طريقته وتعذر وتعذر أننا لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك. وقد قال تعالى وقالوا إن التبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا كأنه كلام الشيخ إسحاق. طيب. وفي في السنة لعبد الله بن أحمد أن وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى. قال ما شك في كفر الجهنم والشك جهل فهو كافر. وهذا في المعية وفي السنة للخلا عن رجل صلى على ابن نبي دوآد فقال أحمد هذا جهمي وهذا بسنة صحيح عن أحمد فإذن مجرد الحكم بإسلام بن نبي دوآد وفعل ما يقتضي ذلك تجهيم عند الإمام أحمد وأيضا لما الحسن الحلواني توقف في كفر الواقف توقف وقال أبدعهم فقط قال سنة بن شبيب من شك في كفر الكافر فهو كافر وكذا نقل حرب للإجمع على أن من لم يكفل الجهمية فهو مثله هذا كله يقضي على هذه المقالة الزاعمة أن هذا الباب خاص للعلماء بل بالوجه الرابع يقال أن للحكم على الإنسان بأن أن الاجتهاد يتجسد والقول بأن هذه المسألة خاصة للعلماء يحتاج إلى بيان خاص للعلماء فيها وإلا لا يحتاج أن تحكم في أمر التوحيد أن تكون عالما بالفرائب مثلا وذلك أن الاجتهاد يتجسع وإلا لقلنا لهم لا ترجح أنت أيضا في مثال علم لا تقول الراجح كذا وكذا خصوصا إذا اختلف الصحابة أو غيرهم لأن هذا أمر خاص شباك الله هذا أمر خاص بالعلماء والحكم على معين أنه وقع في الكفر يحتاج أن ترى بعينك أو تسمع من خبر الثقة أنه وقع في هذا الكفر ثم يكون كفرا ظاهرا عندك فيه من الله برهان ينتهي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العامة في أمر الحاكم يقول حتى تروا كفرا بضاحا عندكم فيه من الله برهان إذن الكفر البواح أمر معلوم لعموم الناس في كثير من مسائله وبعض من مسائله يخفى ولكن هناك مسائل لا تخفى كسب الله وسب رسوله منها ما لا ينبغي أن يخفى مثل مسألة عبادة القبور وإنكار علو الله عز وجل وغيرها من الوجه الخامس في باب التبديع يعني مثلا تجد بعض الناس هو يبدع في حقيقة الأمر فتن فلان يثني على سيد قطر فيحذر منه ويحذر من مجالسته ومن ما شاه مع معرفته يلحقه به ويفعل الأفاعيل ثم بعد ذلك يقول الحكم للعلماء أنا لا أبدعه تبديعك تحصيل حاصل لأنك أنت طبقت جميع ما ينبغي أن يطبق عن بل حتى بعض أهل البدع الذي لا يكون دعاتر ولا كذا رخص بالرواية عنهم في قول جماعة من أهل العلم أما أنت تمنع من الأخذ منهم قطعا وتماما وتلحق به كل من جالس ثم حتى كلمة أحمد ألحقه به دليل على وجود قاعدة منطردة في الحكم على المعين البربهاري يخاطب الناس في كتاب اللو صلناه لكل الناس فقال لو إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان فعلم أنه صاحب سنة فعلم وإذا رأيته يحب فلان وفلان وفلان فعلم أنه صاحب بدعة فعلم ما قال اذهب لعالم ثم اسأله وهو يحب فلان وفلان رجل يسب الصحابة هل يشك أحد في أنه رافضي؟ ما تحتاج لعالم لكي يحكم بها أن عالم بهذه المسألة إنما يرجع في الأمور المشتبه في الأمور التي يقع فيها نوع من الاشتباه هذا ظاهر لكن إذا كان الأمر واهرا جليا فالأمر على ما هو ولهذا لم لا أعرف أثرا هذا الوجه التالي الخامس عن السلف أن رجلا كفر رجلا آخر وقع في الكفر البواح ثم جاء وأنكر عليه بأنه لم يسبق كعالم بل هذا في الحقيقة يؤدي إلى تعطيل أحكام التكفير عند انتشار بعض صور الردة لأن العالم مثلا لا يعرف كل الناس بأعيانهم والأمر نفسه مع أهل البدع وبعض الجماعات البدعية الفرق البدعية لا يجد عالم يعرف كل هؤلاء فتجد مثلا العالم يعرف الراس فيبدعه أنت أتباعه لا تبدعه ثم بعد ذلك الخطوة التالية أنك تذهب وتجلس معه لأنك لا تبدع، فينقلون لك شبه الرأس، فيصير تبديع العالم لا معنى له. وبما أن إن شاء الله تكون يعني هذه شو هبديت واتضحت وأما أن يكون الإنسان واقع في الكفر ثم تقول في تبديع يجب أن يرجع لعار فهذا مستوى قبيح جدا من من البلاء يعني من الإرجاء وال